لن تنال البر حتى تنفق من ما تحبون وما تنفق من شيء فإن الله به عليم.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 دورات فتنوها ان كنتم صادقين فمن افترا على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون قل صدق الله فتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس ل الذي ببكت مباركه وهدى للعادمين فيه ايات مبينات مقام ادرهيم ومن يدخله كان امنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا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 قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجوا وأنتم شهداء وما الله بغافل عن ما تعملون